سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة أنزلناها وفرضناها الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جلده الذانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأسكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذَانِ لَا يَنْتَهُونَ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ الذاني لا ينكح إلا ذانية أو مشرك والذانية لا ينكحها إلا ذان أو مشرك والذانية وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم والذين يرمون المحصنات ثم ده يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فاجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتِقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا بعد ذلك وأصلعوا فإن الله رفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم والذين لَجَوَادٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فشهادة أحدهم أربع شهادات بلاه إنه لمن الصالحين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليه كَنَنِيَ نِيلَ السَّبِير وَيَدْرَؤُ عَنْ هَلْ عَذَابَ أَن تَشْهَدَ 14 شَهادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَؤُ عَنْ هَلْ عَذَابَ أَن تَشْهَدَ أربع والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصابقين والخامسة أن غضب الله عليها ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم